قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما أيدت من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية من 119. وارزقنا وأنت خير الرازقين